Ah. Uh. 我 بل هم في شك شف عنا العذاب إنا <تصفيق> إِنَّكُمْ مَعَائِدُونَ يَوْمَ نُفْصِلُ بَيْنَ الطَّوَاشِ وَنَقُضِ فَتَنَ مَا قَوْلُهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ عِجَاءَ أَن هُم مَرْسُولُكُم